شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 يعظكم اللَّهُ أَن تعودوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كنتم مؤمنين وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يحبون أَن تشيع الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ